ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا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 حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ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 إلَ وَأَغْْدَلنَّ إلَيْهِم مُسُلَ كُلَّمَا جَ أَهُمْ غَسُولٌ بِمَا ل تَهُوى أَ فُسُهُمْ فَرفًا كَلَّبُ وَتَريقَ